111. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 112. وإلى الله عاقبة الأمور 113. ومن كفر فلا يحزنك كفره 114. مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 119. بل أكثرهم لا يعلمون 110. لله ما في السماوات والأرض 111. إن الله هو الغني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 117. وأن بِمَا بما تعملون ذَلِكَ 118. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 119. فُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ يُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 119. غَشِيَهُم غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 110. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وَرَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وعد الله حق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 تابلا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 119. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مَا ما تشكرون 110. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد 111. بل هم بلقاء ربهم